قال في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهمن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل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 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله فِي كتاب الله من المؤمنين والمهاجر إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسبوقا